بسم الله الرحمن الرحيم قد أذلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم مَلُومِينَ غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولا أولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صنواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفدوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نضفة في قرار مكين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 وإن لكم في الأمعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها, ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الكلك تحملون ولقد أرسل ما نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تكتقون فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين إن هو الا رجل به جنه فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا, فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاشلك فيها, فاشلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب انزل لي منزلا مباركا وانت خير المنزلين ان في ذلك لايات وان كنا لمبتلين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 ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخافرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مطرجون هيهات هيهات لما توعدون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 ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أغسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا خالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمره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 بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مسر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأر اليوم إنكم مما لا تنصرون قد كانت آياتي تسنى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القولا جاءهم ما لم يأتي آباءه الْأَوَّلِينَ أَمْ لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أَمْ يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون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 حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا با عذاب شديد إذا هم فيه مبلشون وهو الذي أنشى لكم السمع والأبطار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون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 كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنتاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم قالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكربون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال لخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فغفر لنا وارحمنا فغفر لنا وارحمنا واتخير الراحمين فاتخدموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إِنِّي جزيتهم اليوم بما صَبَرُوا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الْأَرْضِ عدد سنين قالوا لبثنا يوما أَوْ بعض يوم فَاسْأَلِ العادين قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم ان ما خلقناكم عبثا وَأَنَّكُمْ الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إِلَهَ إِلَّا هو رب العرش الكريم